يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعن ه ولا ي س أ ل حميم حميما يبصرونهم يوز المجرم لو يشتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته و أ خ ي ه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 كلا إ ن ه ا ن ظ ا م نزاعه للشوى تدعو من أ د ب ر وتولى وجمع ف أ و ع ى إ ن ا ل إ ن س ا ن خلق هلوعا إ ذ ا مسه الشر جزوعا و إ ذ ا مسه الخير منوعا موسوعه ا ل ن ا ل ذ ي ن م للعلوم الاسلاميه ي ص د ق و ن ب ي و م الدين و ا ل ذ ي ن هم من ع ذ ا ب ربهم ربهم عذاب مشفقون إن غ ي ر م أ م و ن و ا ل ذ ي ن هم ل ف ر و ج ه م ح ا ف ظ و ن أيمانهم أو م ا ملكت أ و م ا ن ه م فإنهم غير م ل و ن فمن ا ب ل ك ف س ي ل ئ ك هم ا ل ع ل و ن و الاسلاميه ذ والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أ و ل ئ ك في ج ن ا ت م مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين وعن ا ل س م ا ل م الله أيطمع م أن ي د خ ل جنة ن ع ي م كلا برب ا ل موسوعه النابلسي ن للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ا الأجداد موسوعه ا ل ن ا ب ا ل م س ذ ل ك ا ل ي و م ا ل ذ ي ك ا ن و ا يوعدون